قُل لَّوْ وَجَدتُ بِأَمْوَالِكُمْ مُرَاءً فِئُسِكُمْ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَعًا قَاصِدًا لَتْتَبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةِ وَسَيَحْلِفُ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَفَ ذقوا وتحلمن لا استذنك لكي والله عليم في المتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الخير ورتابت قلوبهم فج في ريبهم يترددوا ولن ارى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة